المكتوب الخامس باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده لقد قال رائد ا ل س ل س ل ة ا ل ن ق ش ب ن د ي ة وشمسها ا ل إ م ا م الرباني رضي الله عنه في مؤلفه مكتوبات إ ن ن ي أ ر ج ح وضوح م س أ ل ة من الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة وانكشافها على آلاف ل ا من أ ذ وقال ا و م و و ا ا ج ي د ل ك ر ا ا م ت و ق ا ل أيضا الصوفية الطرق إن منتهى ك ان ف هو وضوح الحقائق ا ا ل إ ي م ي ة و ا ن ج ل ا ا ه و ق ا ل كذلك إن ا ل ل و ا ي ة ث ل ا ث ة أ ق س ا م ا ل و ل ا ي ة الصغرى وهي ا ل و ل ا ي ة ا ل م ش ه و ر ة وقسم ثان هو ا ل و ل ا ي ة الوسطى وقسم ثالث هو ا ل و ل ا ي ة الكبرى هذه ا ل و ل ا ي ة الكبرى هو فتح الطريق إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة م ب ا ش ر ة دون الدخول في برزخ التصوف وذلك ب و س ا ط ة و ر ا ث ة ا ل ن ب و ة وقال أ ي ض ا إ ن السلوك في ا ل ط ر ي ق ة ا ل ن ق ش ب ن د ي ة يسير على جناحين أ ي الاعتقاد الصحيح بالحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة والعمل التام بالفرائض ا ل د ي ن ي ة ف إ ذ ا ما حدث خلل وقصور في أ ي من هذين الجناحين يتعذر السير في ذلك الطريق بمعنى أن ا ل ط ر ي ق ة ا ل ن ق ش ب ن د ي ة لها ث ل ا ث ة مشاهد أ و ل ه ا و أ س ب ق ه ا و أ ع ظ م ه ا هو خ د م ة الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة خ د م ة م ب ا ش ر ة تلك ا ل خ د م ة التي سلكها ا ل إ م ا م الرباني في أ خ ر ي ا ت أ ي ا م ه الثاني خ د م ة الفرائض ا ل د ي ن ي ة و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة تحت ستار ا ل ط ر ي ق ة الثالث السعي ل إ ز ا ل ة ا ل أ م ر ا ض ا ل ق ل ب ي ة عن طريق التصوف والسير بخطى القلب ف ا ل أ و ل من هذه الطرق هو بحكم الفرض والثاني بحكم الواجب والثالث بحكم ا ل س ن ة فما دامت ا ل ح ق ي ق ة هكذا ف إ ن ي اخال لو كان الشيخ عبد القادر الكيلاني والشاه النقشبند و ا ل إ م ا م الرباني و أ م ث ا ل ه م من اقطاب ا ل إ ي م ا ن رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن في عصرنا هذا لبذلوا كل ما في وسعهم ل ت ق و ي ة الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة والعقائد ا ل إ س ل ا م ي ة ذلك ل أ ن ه م ا م ن ش أ ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة و أ ن أ ي تقصير فيهما يعني الشقاء ا ل أ ب د ي نعم لا يمكن دخول الجنة من دون إيمان لا دخول بينما يدخلها الكثيرون جدا دون تصوف ف ا ل إ ن س ا ن لا يمكن أ ن يعيش دون خبز بينما يمكنه العيش دون ف ا ك ه ة فالتصوف ف ا ك ه ة والحقائق ا ل إ س ل ا م ي ة خبز وفيما مضى كان الصعود إ ل ى بعض من حقائق ا ل إ ي م ا ن يستغرق أ ر ب ع ي ن يوما بالسير والسلوك وقد يطول إ ل ى أ ر ب ع ي ن س ن ة ولو ه ي أ ت ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة في الوقت الحاضر طريقا للصعود إ ل ى تلك الحقائق لا يستغرق أ ر ب ع ي ن د ق ي ق ة فليس من العقل الا يبالى بهذا الطريق فالذين قروا ب إ ن ع ا م ثلاثا وثلاثين ر س ا ل ة من الكلمات يقرون ب أ ن تلك الكلمات قد فتحت أ م ا م ه م طريقا ق ر آ ن ي ا قصيرا كهذا فما دامت ا ل ح ق ي ق ة هكذا فاني أ ع ت ق د أ ن الكلمات التي كتبت ل ب ي ا ن أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن هي أ ن ج ع دواء ل أ م ر ا ض هذا العصر و أ ف ض ل مره م يمرر على ج ر و ح ه و أ ن ف ع نور يبدد ه ج م ا ت خيول الظلام الحالك على المجتمع ا ل إ س ل ا م ي و أ ص د ق مرشد و دليل ل أ و ل ئ ك الحيار الهائمين في وديان الضلال فيا أ خ ي إ ن ك تعلم جيدا أ ن ا ل ض ل ا ل ة إ ن كانت ن ا ج م ة من الجهل ف إ ز ا ل ت ه ا يسير وسهل ولكن إ ن كانت ن ا ش ئ ة من العلم ف إ ز ا ل ت ه ا عسير ومعضل وقد كان هذا القسم ا ل أ خ ي ر نادرا فيما مضى من الزمان وربما لا تجد من ا ل أ ل ف إ ل ا واحدا يضل باسم العلم و إ ذ ا ما وجد ضالون من هذا النوع ربما يسترشد منهم واحد من ا ل أ ل ف ذلك ل أ ن أ م ث ا ل هؤلاء يعجبون ب أ ن ف س ه م فمع أ ن ه م يجهلون يعتقدون أ ن ه م يعلمون و إ ن ي أ ع ت ق د أ ن الله سبحانه وتعالى قد منح الكلمات ا ل م ع ر و ف ة التي هي لمعات م ع ن و ي ة من إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن الكريم خ ا ص ي ة الدواء الشافي والترياق المضاد لسموم ز ن د ق ة هذه الضلاله في هذا العصر الباقي هو الباقي سعيد النورسي